اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أما بعد أيها الفضلاء نعود والعود أحمد لاستكمال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد قدمنا في أول درس من دروس هذه السلسلة المباركة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقسم ثلاثة أقسام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 وهي مليئة بالأحداث وإنما مررنا على نزر يسير مما وقع في تلك المده الطويلة من أحداث عصيبة كانت الشوكة فيها للمشركين والقوه والمنع لهم والأمر والنهي لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في حال اضطهاد وشدة وقد تنوعت صنوف أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومع ذلك تنوعت صنوف صبر وثبات المسلمين على الحق حتى فروا بدينهم مهاجرين إلى المدينة قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا إلى المدينة وكان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم بنى المسجد قدمنا أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت بأرض ليتيمين في حجر أسعد بن زرارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا المنزل ثم أخذ أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه رحل النبي صلى الله عليه وسلم فادخله في بيته وكل الصحابة يتمنون أن يشرفوا بسكن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ولكن أبا أيوب كان أذكى وكان أفقه فبادر بأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء حيث يكون رحله فسكن عند أبي أيوب رضي الله عنه وكان أبو أيوب رضي الله عنه قد أسكن النبي صلى الله عليه وسلم في السفل يعني في أسفل البيت وسكن هو وأهله في العلو يعني في الدور الثاني كانت البيوت صغيرة وفي ليلة من الليالي تنبه وقال أسير فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا ففزع لذلك فزعا شديدا ثم نام هو وأهله في طرف البيت فلما أصبح نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا أسكن في مكان أنت فيه تحتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا لأن الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة فقال أن نكون في متناول لقي الناس أسهل فقال والله لا اعلو سقيفة أنت فيها تحتي فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو وبقي أبو أيوب رضي الله عنه في السفل وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد و. فقال ثامنوني يا معشر الأنصار بحائطكم هذا بالمكان الذي بركت فيه الناقة فقالوا والله لا نبتغي ثمن هذا إلا من الله فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع لهم ثمنه فدفع ثمنه لليتيمين وهم سهل وسهير كما تقدم معنا وهما يتيمين وهما في حجر أسعد بن زرارة ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد وكان المسجد فيه قبور للمشركين وفيه خرب أي بيوت متهدمه قديمة ونخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وأمر بالخرب فسويت وأمر بالنخل فقطع ثم بدأ العمل في بناء المسجد وكانت عضادتي المسجد وأبوابه وأطرافه من الحجارة وأما باقي الجدران فكانت من اللبن من الطين وكانت عمده من جذوع النخل الأعمدة من جذوع النخل وكان سطحه وسقفه من الجريد. هكذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان طوله خمسون ذراعا في خمسين ذراع أي قرابة خمس وعشرين متر في خمس وعشرين متر تقريبا و بقي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابي ايوب حتى استكمل بناء المسجد وحتى بنيت له حجراته حجرات نسائه حول مسجد مسجده صلى الله عليه وسلم وكان الامر في بدايه الامر القبلة كانت باتجاه بيت المقدس كانت القبلة باتجاه بيت المقدس هذه الخطوه الاولى التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تاكيد على اهميه المسجد وانه هو الركيزه الاولى في الاسلام وأنه ينبغي أن يعتنى بالمساجد ولم يكن المسجد فقط للصلاة بل كان للصلاة ولقراءة القرآن وللذكر ولتعليم العلم وحتى كان يسكن في المسجد بعض فقراء الصحابة الذين لا مسكن لهم الأمر الثاني الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار وهذه خطوة غريبة حتى عند العرب قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم قرابه تسعين رجلا من المهاجرين والانصار نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار فاخى بينهم أخوة فوق كل اخوه حتى كانت هذه الاخوه سببا للتوارث فيما بينهم حتى نسخ هذا بقول الله عز وجل واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين الى اخر الايه المقصود انها كانت في البداية فيها توارث ثم نسخ هذا الحكم وضرب الأنصار في هذا أروع الأمثلة مراعاة هذه الأخوة ولذلك آخ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه جاء من حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده في البخاري وجاء في حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بين عبد الرحمن بن عوف وساعد بن الربيع الأنصاري عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين أحد العشر المبشرين بالجنة هو من بني زهرة آخر نبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ساعد بن الربيع فقال له ساعد بن الربيع يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا ولي زوجتان فأما مالي فهو بيني وبينك بالنصف وأما زوجتاي فاختر أيهما شئت لأطلقها فإذا انقضت عدتها وحلت لك تزوجها فقال عبد الرحمن بن عوف لاحظ أنه ما قال سأطلق إحدى زوجتي حتى لا يقول قائل أنه قد يكون ما يريد هذه يريد يبي الفكه مثل ما يقولون لا هو قال اختر أيهما شئت قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأرشدوه إلى سوق بني قينقاع فذهب إليه ولم يعد إلا بفضل سمن واقط يعني باع واشترى حتى أصبح مما كسب في ذاك اليوم فضل من زيادة من السمن والاقط ثم لم يزل يغدو كل يوم إلى السوق حتى أصبح من أكثر المهاجرين والأنصار مالا رضي الله عنه وارضاه وسيأتي إن شاء الله أيضا صور من التضحية التي قام بها الأنصار مراعاة لاخوه المهاجرين التي تقتضيها الإسلام قام الآن الدولة المدنية بدأت من هذه المرحلة وكان في المدينة ثلاثة اصناف الصنف الأول المسلمون والصنف الثاني الذين بقوا على شركهم من الأوس والخزرج والصنف الثالث اليهود أما الصنف الأول وهم المسلمون فكما لا يخفاهم من المهاجرين والأنصار المهاجرون الذين تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا بيوتهم ابتغاء ما عند الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ولذلك لم يكن في المهاجرين نفاق ابدا لأنهم كانوا في اضطهاد ومع ذلك صبروا ثم فروا بدينهم إلى المدينة ومما تقدم معنا قصة أبي سلمة رضي الله عنه وزوجهم سلمة حين تركها مع ولدها في قصة مضت ولكن مما يذكر صهيب الرومي خرج من مكة فتبعه فتيان قريش فنثر كنانته وقال يا معشر قريش إنكم لتعلمون أني لا أخطئ النبل يعني إذا رمى ما يخطئ والله لا تصلون الي وفي كنانتي سهم واحد يعني سأرمي حتى ينتهي ما عندي قالوا أتيتنا صعلوكا ثم تريد أن تخرج بمالك كان له مال فقال أفرأيتم إن دللتكم على مكان مالي اتتركوني قالوا نعم فدلهم على ماله ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى قال يا رسول الله والله ما سبقني إليك أحد وإنما اخبرك الوحي وهذه القصة جاءت من عدة طرق وهي صحيحة ثابتة وهناك نماذج كثيرة من مما ضحى به المهاجرون والأنصار ولذلك لا شك أن منزلة المهاجرين هي في أعلى منازل المؤمنين بلا شك وهم الذين صبروا على البلاء من أوله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 وعند أحمد وعند أبي داود وقد صححه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ما رأينا مثل قوم يعني يتكلمون عن العنصار ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساه في قليل يعني من عنده كثير من المال يبذل بسخاء ومن عنده قليل يواسي بهذا القليل قال فقد كفونا المؤنة وأشركون في المهنة حتى خشينا أن يكونوا قد ذهبوا بالأجر كله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا ما أثنيتم عليهم بذلك ودعوتم الله عز وجل لهم وهناك نماذج كثيرة ومما جاء من النماذج المشرقة من تضحية الأنصار أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نقاسم إخواننا المهاجرين بساتيننا المزارع يقتسمونها معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قالوا فيكفون المؤونه يعني يقومون بالعمل في النخيل ونشاركهم في الثمرة يعني هم مصرين على أن يشاركوهم في الثمرة لكن الآن أتوا بهذا السبب من أجل أن يشاركوهم في الثمرة وقس على هذا جمله من النماذج التي سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في مواضعها أما القسم الثاني فهم المشركون الذين بقوا على شركهم من الأوس والخزرج وهؤلاء لم يلبثوا كثيرا فبعد مدة يعني قرابة ثلاث سنوات لم يبقى أحد على الشرك فدخلوا في الإسلام جميعا أكثرهم دخل ايمانا ويقينا وتصديقا وحسن إسلامهم وكانوا من أعظم المؤمنين نكاية في المشركين ومكانه في الإسلام وبقي قلة ممن دخلوا في الإسلام نفاقا لما رأوا أن شوكة الإسلام قد قويت منهم عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن أبي بن سلول هو من, الخزرج, من سادات الخزرج وكانوا بعد معركة أو الحروب حروب بعاثة التي كانت بين الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على أن يتوجه كانوا ينظمون له الخرز ليتوجه ملكا على الأوس والخزرج فما لبثوا أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلبه ملكه وما علم المسكين أنه لو تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لم يزدد بهذا إلا عزة ورفع ولذلك سياتي معنا إن شاء الله في موضعه أن أخت حاتم الطائي لما فر حاتم الطائي وأسرت أخته فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق فلما ذهبت إليه أخذت تشتمه وتقول أخذت أهلك وتركتني فقال أخبريني بماذا تشيرين علي قالت أرى أن تسارع في الذهاب إلى هذا النبي فإن يكون نبيا فإن يكون نبيا فلسابق إليه فضله وان يكون ملكا لكان رجل ملك فلن تذل وانت انت يعني أنت لك مكانه لن تزداد بهذا إلا رفعته ومكانه عنده فلو أن عبد الله بن ابي بن سلول لم يغوه الشيطان وتغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء لتبع النبي صلى الله عليه وسلم فازداد بذلك شرفا ومكانة في الدنيا والآخرة ولكنه بقي يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات كما سياتي معنا إن شاء الله القسم الثالث وهم القسم الثالث وهم اليهود واليهود كانوا في المدينة ثلاث قبائل بنو قينقاع وهذه كانت أقوى القبائل الثلاث وبنو النضير. وبنوا قريضه وكان اكثر اليهود يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي بشر به عيسى عليه الصلاه والسلام ومن قبله موسى ومع ذلك ابوا الا الاصرار على الكفر قد قال الله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعني يعرفون ان هذا هو النبي وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون فكانوا يعلمون وقد تقدم معنا في قصة في أول الدروس في حديث سلامة بن سلامة بن وقش حين خرج يهودي فقال إنه قد أضل لكم زمان نبي القصة التي كررتها لكم أكثر من مرة وفيها أنه قال هذا النبي الذي وعدتنا به قد أتى فلم يؤمن به وتقول صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وهي بنت حيي بن اخطب وحيي بن اخطب هذا سيد بن النظير ومن أعلمهم فذهبا لينظر في النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأاه قال تقول ذهب من أول النهار هو وعمي ياسر وكانوا يحبونها حبا شديدا تقول إذا رأياني ترك كل ما عندهما وحملاني فذهبا من الصباح ولم يعودا إلا عند المغرب فلما أقبل تقول هششت اليهما وهي صغيره فلم يلتفت اليه فسمعت, أبي فسمعت عمي يقول لابي اهو هو يعني هو النبي الذي وعد به قال هو هو قال فما العمل قال عداوته ما حييت يعني هو قد بيت النيه على العداوه وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام وهو من اعلم اليهود عبد الله بن سلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول اشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما الذي ينزع الولد لأمه أو لأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بها جبريل انفا يعني قبل قليل قال جبريل هو عدو اليهود من الملائكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الذي ينزع الولد, الولد إلى أبيه أو إلى أمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى أمه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فإذا علموا باسلامي بهتوني فلا تخبرهم بإسلامي حتى تسألهم عني فجاء اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بن سلام فيكم قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا وأفضلنا وابن أفضلنا قال ما تقولون لو أسلم قالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله ابن سلام رضي الله عنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا بل هو شرنا وابن شرنا فأخذوا يذمونه فقال عبد الله ابن سلام يا رسول الله ألم أخبرك بهذا فكان اليهود مع علمهم بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم قد عزموا على مناصبته العداوة و. لعلنا نقف هنا كان فيه جزئية اريد أن اضيفها لكن لعلنا نستفتح بهالدرس القادم اسال الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين